بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأتحل بهذا البلد ووالد وما ولد لا قد خلقنا الإنسان في كبد لا يحسب إلا يقول أزلكت ما لن نبدى أيسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلغتها من العقبة ومن أو طعام في يوم بي مغضب يتيمان ذمت أو مسكين ذمت غضب ثم كان من الذين آمنوا وتوافوا بالغضب وتوافوا